يا لغاوي فايت چې <متصفيق> في ليل مرسول لوغة بالقمر اخذ الأثار من باقي الانجوم يوم الانطبر عباس وخار من حولة لدموم طاح على النهر قلب فطار يا بول فضل قوم لها أمد دانواري للنهضة وأعيك صعب لا شمال ولا يميك لها أمد دانواري للنهضة وأعيك صعب لا شمال ولا يميك بي محتار النظار صور تقبالي شفت طايح عن نهار طاحت بي محتار النظار صور تقبالي شفت طايح عن نهار طاحت يَمْ بِي لِبْنِين الْجَمْر اللَّيْل غَام یا دنیا او مې په دنیا او په کوم ځای کې چې لایې په چې لایې حنا اته ما یې یا دنیا او په حتى مراتي يبني في دين القمار اللي نار لو شفت السماء ايه من هالقمر غا قولي بهالوجع ابنك وقع عالغبرة منصاب لو شفت الابن هو يحتضن بجبين الاتران ما أدري بعد يم الولد تحتمل الإصوار بس رسمت لك من بعيد صورة مقصدها الحسين بلا عظيم بسي موصوف رسمت لك من بعيد صورة مقصدها الحسين بلا عظيم بالأخو انكسار حالة من حالي شفت طايح عن نهار طاحت أمالي بالاخو ضهرا انكسار حال من حالي شفت طايح عنها طاحت امالي يملي بنين الجمر هل لاغا يا عم من الضياع من كل داي شفت ضايع حن نهر يا حتى داي يا عم من الضياع من كل داي شفت ضايع حن حتى موالي ينبذني القمار اللي نوار دالت بالألم طاح العلم شفت بها الوصول هذا اللي ذبح قلبي وجرح عنيب السيوف وإنك يا قمار يوم انطبار وعيونك تشوف ما تدري الخدر ضل ينتظر بالساقي ملموس تدري عناه انه الزنب كفير من يطيح العمد خينات هاتمي تدري عناه إنه الزينب كفيت ومني طيحي العمد خيمتها يا قمر عوط هالخبار مصرع الوالي شفت طايح عنها وطاحت أمالي يا قمر عط هالخبار مصرع الوالي شفت طايح عن نهار طاحت أمالي يمي لبنين القمر هالليلة غار وا یی دنین ګماره له وا یی دخ راشتیا د مصال یان مل ګماره د چیل وا علی علی حنار طاح تا ما chilbani chift tayih hanna ba hatta